الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومسئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة قال من زها وبسل هم ذاللا كثير رولساآ اتقل الله الذي تسأون به والأرحام إن الله كان عكم قيبة يا أيها الذي آمن اتقل الله وقول قولا سديدة يصلح لكم اعمل لكم صلكم ذ بكم وما يطع الله ورسه فقد فاج فوس معظمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة دي في النهر ثم أما بعد إخوة الكرام مازلنا بفضل الله بمن وكرم علينا مع لامية بن تيمية والكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته الأولى والكلام على الغيبيات وهذا أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله لله في علاج تكلمنا الأسوال الماضي عن الرؤية وهي أنفس وأشرف مسألة من مسائل العقيدة ثم ثنينا بالكلام على النزول ويبقى لنا مسائل على النزول ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأبيات التي تكلم عنها الإمام وذكر فيها من الغبيات التي يجزم المرض بأن إيمانه لا يستقيم إلا بالإيمان به انتبه. يقول المصنف رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عملا عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل ثم أحمد ينقل إذن تكلم على الأمور الغيبية في هذه الأبيات عن الميزان وعن الحوط والكلام عن الصراط كلام عن النار وأيضا لكل أهلون كما سيأتي تكلمنا الأسبوع الماضي على النزول وأنها صفة من صفات الله في علا. وأذكر الإخوة سريعا بأننا قدمنا بأن صفات الله دل فعلاتها قسموا إلى سبعة أقسام صحيح؟ كل قسم ثلاث أقسام ممتازين ها ثبوتية سلبية ثبوتية سلبية وقلنا النزول من الصفات الثبوتية التي ثبتت لله دل فعلها بالكتاب وأيضا بالسنة بالكتاب جاءت الإشارة عليها وهي قول الليل وعلى وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن الله في ظلل من الملائكة في ظلل من الغمام والملائكة وخضيها الأمر الغرض المقصود بنه هذه من الصفات الثبتية لله للفعلة وهي من الصفات الفعلية نوعها أنها من الصفات الفعلية وقلنا أذكر أيضا إخوة الأفاضل أن هذه مسائل تعتكز عليها كل كتب السلف لابد أنت إذا طلعت عليها لابد أن يكون عندك هذه الأساسات التي تمهد لك وتؤثر لك ما تطلع عليه من الكت صفات السبوتية هي التي تتعلق بالمشيئة صفات السبوتية هي التي تتعلق بالمشيئة وأنها متجددة لكننا لابد أن نضبطها بضابط آخر بأنها قديمة النوع حادثة الأفراد طب هي قديمة النوع حادثة أفراد لماذا؟ هذا احتراز احتراز من إيش؟ إذا قلنا كل صفات من صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفراد هي هي الآن هذا احتراز احتراز من إيش؟ نعم إذا اكتسب الصفة إذن هذه الصفة لو أثبتنا أنها كمال فحين اتصف بها كانت كمالا طيب إن لم يتصف بها تكون نقصا والله دعال له الكمال المطلق سبحانه وجل في علام فلا يقال تكلم بعدما لم يكن متكلم, متكلم ما, بعد ما لم يكن متكلما هذا خطأ بي هذا نقص وهذا كما قلنا الكلبية او الكرمية قالوا بذلك قالوا بذلك قال هو اتكلم ولكن لم يكن اتصف ولم يكن متصفا قبل ذلك قبل وهذا وصف الله بالنقص ثم استتم الكمال وهذا خطا مبين هذا هذا ممكن يكون كفر مبين لماذا وصف الله بالنقص والصحيح الراوي في هذا الباب بأننا نقول في كل صفة من صفات الله جل في علام من الصفات الأفعال بالذات وإن كانت متعلقة بالأسباب يعني تظهر بظهور الأسباب وأنها متغددة كما قال الله رعلا وما يأتي من ذكر من ربي محدث متغددة لكنها قديمة النوع حادثة الإش الأفراد فهنا النزول من الصفات الفعلية ونقول بأن النزول كمال ولا بد في الإيمان بهذه الصفات على نظر في ثلاثة أمور النزول نزول يليق بجلال الله دلالة فعلاء لله بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف هذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة دليل هذا هذه الشروط قول الله دلالة فعلاء ليس كمثله شيء وهو السميع المصير ولقول الله سلم لا تتفكروا بذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة ولو تفكرت في خلق الله ما استطعت إلى ذلك سبيله النبي السلام رأى جبريل على صورته له 600 جناح ممكن واحد منكم يصف لنا جناحين طب جناح واحد يستطيع أن يصفه لن يصل إليه لن يستطيع أحد أن يصف, الله يصف جبريل بجناح واحد كما خلق الله العالى بستمائة جناح فإن لم تستطع أن تصل إلى خلق من خلق الله جل فعلا في وصف ولا الفكرة تصل إليه فالله أبعد من ذلك وأكبر وأعظم سبحانه لله فلن أن نقول نزول يليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه ليس كمثل شيء لا يشابه نزول المخلوقين ولا يماثل نزول المخلوقين وأيضا النزول له كيفية لكنها غابت عنا فنؤمن بها ولا نفتش عنها يبقى لابد أن تضبط هذه الضوابط ما من صفة إلا ولها كيف وهذا الكيف قد يكون ظاهرا وقد يكون غيبا الكيف هذا غيب أن ظاهر غيب ما أحد رأى الله, ولا أحد ما أحد رأى الله وما أحد مننا يعني وما أحد رأى الله ثم بلغنا كيف صفات الله للفعلها لكن الله تعالى قال لنا أنها صفة والصفة نعلم أن لها كيفية لكنها غابت عننا فمن باب يؤمنون بالغيب وأنت لسان حالك دائما يقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله وأمنت برسول الله بما جاء عن الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل صفة تجري عليها كلام أم سلمة هم ينسبون الكلام لمالك والحق أنها كلام يعني ينسب لأم سلمة أولا وجاء مرفوعا ضعيفا لم يصح بأنه قال عندما قالوا عن الاستواء فقال الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه ما هو سؤاله عنه؟ هل السؤال عن الكيفية ولا السؤال عن كي... هيئة الكيفية؟ يعني السؤال عن وجود الكيفية أم عن نفس الكيفية؟ السؤال عن نفس الكيفية حتى أراها تعلمها وأنت لن تصل إليها بحال من الأحوال يبدو أن هذا نزول الله در فعله وقلنا أنه ثبت بالكتاب وبالسنة بل وإجماع للسنة بل والعقل يثبت ذلك انا علي الكتاب والسنة والإجماع وأنت عليكم العقل أو نعكس تعتوني انتم بالأدلة على ثبوت الصفة كتاباً وسنة طيب وإجماعا وأنا علي العقل ما رأيكم؟ شيء علي وشيء عليكم لابد من المشارك يعني هذه إشارة وليست نصا تخيروا الآن ما الذي علي وما الذي عليكم تعرف أن هذا من أسليب العلم لابد من المشارك النصوص أنتم كتاب خلاص ائتونا من النصوص أنتم أهات. الحديث بالصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا يبا إذن نزولاً يليقه بجلاله وكمال فينالي ويقول هل من مستغفر فأخفر له هل من دعية فأستغيب له هل من سائل فأعطيه وفي رواية التبراني قال هل من مستشفي فأشفيه والأدلة على ذلك كثيرة بهذه السنة وأجمع أهل السنة على النظر جهة الفعلاء يمهل حتى يكون ثلث الليل الأول لرواية أخرى جاءت وأيضا في الصحيح فينزل ربنا نزولا لكم جلالي وكمالي في سماء الدنيا طب العقل نقول أن, أن المخلوق إذا كان يجلس في مكان فتحرك منه نزولا وذهابا وإيابا هل هذا كمال النقص؟ مخلوق زيد يجلس لا يستطيع حراكا لا يفعل شيئا وعمر يستطيع أن يذهب ويجيء ويشتري ويتاجر وينزل ويصعد طيب هنا الآن هذ هذه الحركة بالنسبة للمخلوق كمال أم نقص ها أجيبوني لا مش نقص يذهب ويجيء ليس, ليس نقصا أنا أتكلم عن المخلوق كمال فإن كان كمالا فالقاعدة كما قال الشيء والسلام بالقياس الأولوي فكل كمال يتصف به المخلوق فالله إيه أولى أن يتصف به لماذا؟ لأن الذي خلق الكمال يستحق الكمال من باب أولى سبحانه وتعالى فالله ينزل نعم ينزل ينزل وقلنا نزول الله جل في علاه من العرش إلى السماء الدنيا فالسماء لا تظل ولا ولا تقل لا تصف لا, لا تكيف لكن قل ينزل نعم ينزل ربنا فينزل وإذا قيل لك يخلو من العرش أو لا يخلو منه العرش فإن الحق بأن, أن بأن هذه المسألة مفتدعة ومع ذلك نقول المحكمات تقول الرحمن على العرش استوى والمحكمات تقول ينزل ربنا إذا أثبت له الفوقية على العرش وأثبت له أيضا النزود في وقت ثلث الليل أول أو ثلث الليل الآخر وليس ببعيد والله على كل شيء قدير فينزل ولاخل منه العرش سبحانه جل في علاء لأنني لا أكيف كيف نزل الله لله في علامة الإيمان بوجود الكيفية نظر التواف المفتدعة للنزول قبل أن, أن تقل إلى هذه النقطة نقول أن هناك مسائل تتعلق بالنزول من هذه المسائل كيف أتعبد لله بهذه الصفة أنت لا تتعلم هذه الصفة من أجل أن تتعلمها للعلم لمحضية العلم هذا لا يصح بحل من أحوال ولن تستفيد بحل من أحوال غير أن هذا العلم يكون حجة عليه ولكن أنت تتعلم من أجل أن من أجل أن تتعبد كان الصحابة الكرام عندما يسألون للسلام ما يسألون للعلم لمحضية العلم والعلم غير مقصود لذاته العلم أصالة وإن كان رفعة وإن كانت نجاة الأمة وإن كان التقدم والتمكيل يكون إلا بالعلم لكن العلم ليس مقصودا لذاته العلم أهم ما فيه أنه مطي إلى التعرف على الله حق التعرف وإلى استقامة العبادة على ما يحبوها الله جلال فعلاء فكلما تراكم العلم ولم, ي... ولم يستفد صاحبه منه فهو عليه إيش وبال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة نعوذ بالله من الخزال وإن كنا نتقاعس وإن كنا يعني نتوانى وإن كان الخطأ والزلل والمعاصي يعني ت... ت... تحوط بنا لكننا نطمع في كرم ربنا وما نتعلم إلا لنعمل ونتعبد كان صحابة لا يسألون إلا للعمل ما كانوا يسألون قط إلا للعمل لا ممارا لا ممحكا لكن المراد هو السؤال من أجل التعبد هنا الآن نفس الأمر أنت تعرفت على ربك أنه ينزل فأنت لابد أن تقول وكيف أتعبد لله بهذا الاعتقاد كل اعتقاد في القلب لابد أن يظهر له أثر وين؟ في الجوارح لا يصح يصحب حل محوالا تقول هناك ثمة اعتقاد في القلب لا يظهر على الجارح أبدا لا يمكن للتلازم الوفيق بين الظاهر والباط والدلالة على ذلك قول قول النمس سلم قال وإن في الجسد مضغ إذا صلحت صلحت الجسد. كله وإذا فسد فسد الجسد كله يظهر بذلك هذا الأمر الغرض المقصود بأن أن النزول نزول يليق بجلال الله وكمال الله فيتعبد المرء به لأمرين الأمر الأول الاعتقاد حسن الاعتقاد بالله جلال فعلا تعبد حصن الاعتقاد تعبد لأن الذي يعتقد بأن ربه لا ينزل مأزور غير مأجور وإن كان مشتهدا وإن كان مشاهدا فقد فوت على نفسه الأجران وأخذه الأجل. هذا إذا كان صاحب آلة علم وآلة اجتهاد ولم يظهر الله الحق فما بالنا الآن في هذه الزمنات ونرى الجهل هم الذين يتصدرون ذلك الباب ويصدون عن العلم الصحيح فهؤلاء لا يمكن أن يكون لهم من شيء من شيء بل الوز ثم الوزر المركب لأنهم جاهلوا الله وجاهلوا عن الله للفعلاء فحسن الاعتقاد في الله للفعلاء أنت مأمور به شرعا فإن أتيت به فهذا تعبده فأصل التعبد أن تعلم تتعرف على الله حق التعرف الأمر الثاني ان تعلم أن الله ينزل فتترقب الوقت وقت النزول وهذا الوقت أشرف الأوقات على الاطلاق هذا أشرف الأوقات على الاطلاق بأنك الناس في سبات عميق وإن الليلة قد أرخى سدوله وغارت نجومه والناس نيام وأنت الذي وأنت الذي تأتنس وأنت الذي يعني تتدرع وتتمسكن وتتعبد وأنت الذي تبتهل للواحد الديان سبحانه دل فعلاء في رقي دائم فأولا أن ترقب وقت النزول لتهيئ نفسك تهيئة كاملة غير منقوصة للنزول لهذا الوقت العظيم الله دل فعلاء ينظل لعباده دميعا فيرى كل واحد في نومه في ثباته في انشغاله وأنت منشغل به والأجل هنا على قدر ما تفعل جزاء وفاقا وأجرا طباقا يذكرك كما تذكره كما أما, أما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من شب ليس له هش سأبوا أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن رجل إن كان في سفر ونام الأصحاب من, من, من إرهاق السفر والسفر خطحة من العذاب وقام هذا يناجي ربه جالة شعلا يعجب ربكم من صنيع هذا ويضحك له كيف كيف أنه خرج عن عن الأمثال وعن النظائر من أجل من؟ من أجل ربه دل في علاب فيرقب وقت النزول حين وقت النزول يكون قطاع ربه دل في علاب والأمر الثاني بأنه يقول ووقت النزول فيه اكرام. لأن الله تعالى إذا نزل نزل بإكرام ودود وكرم فالنزول تمثله نزول رحمة نزول مغفرة نزول جود وعطاء هذا النزول نزول يستلزم العطاء والجود نزول يستلزم المغفرة والرحمة وهذا من ندائه لأنه الذي ينادي يقول هل من مستغفر فاغفر له فنزوله مغفرة وما من من أحد إلا هو يعصي الله صباح, يعصي الله صباح أو مساء ليلة نهار قال النبي الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمى وأي عبد لك لا ألم والنبي وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمات معافئ لا الغرض المقصود أنه يعني ما من أحد إلا وله المعصية كتب على ابن آدم حظه من الزنة مدرك ذلك لا محالة مدرك ذلك لا محالة الغرض المقصود فتهيئ نفسك للنزول فتتعبد لله دل في علاء ولن تعلم النزول نزول مغفرة فتستغفر الله في هذه الأوقات وتعلم أن النزول نزول استجابة للدعاء كما قال النبي السلام لما سؤل أي الدعاء أسمع أي أوقات يسمع الله فيها الدعاء يعني أستجيب أي الدعاء أسمع فقال النبي السلام جوف الليل وفي السجود وجوف الليل المقصود به ثلث الذي ينزل فيه ربنا جل في علاء فيبقى نزول نزول عطاء والله جلال يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أشرف في حديث عند أهل الشام قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم طاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء فهذا النزول أنت ترقبه من أجل نزول المغفرة أو نزول العطاء والله دعوالا يجود لعباده جل فعلاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان هل من سائل فأعطيه لرفع البلية أو الرزية أو لجلب المنفعة التي تتمنها فتسأل ربك وأنت تطمعه في كل خير من ربك الذي في علاه. لذلك الفقه حقا الذي يعني يلتمس هذه الأوقات اوقات الإجابة ويسأل ربه في كل ما دار في خلدي وفوق ما دار في خلدي لذلك من امرنا أمرنا جميعا أن تكون الهمة عالية إن سألت ربك لأنك تسأل من؟ تسأل الكريم الذي لا ينقسه شيء عندما يعطي قال للسلام يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيدها نفق لا يغيضها نفق إذن الأصل الأصيل في هذا الباب أنك لابد أن تتعبد الله بمثل هذه الصفات وهي أن الله تعالى إذا نزل تكون أنت في الوقت الذي يكون فيه النزول تترقب ذلك تتذلل تتعبد لله دائما فعلاء تسأل تستغفر قال هل من سائل فأعطيه هل من داعي فأستريب له هل من مستغفر فأغفر له وفي الرؤية الأخيرة التي الزيادة فيها في التبراني في صحيح قال هل من مستشفي فأشفي, فأشفي, فأشفي, فأشفي له فكل مريض رامى ورا ورغم رفع البلد فعليه أن يقوم في هذا الوقت وقت النزول الوقت المبارك يدعو الله بيقين وتكون الإجابة على الأبواب هذا التعبد لله بمثل هذه الصفة العظيمة التي إذا وصفنا الله بها هذه المسألة الأولى متعلقة بمسائل النزول المسألة الثانية نعم صدر لا لا يا أنت كيفا أنا الدليلين الآن ولم كيف عندي دليل يقول ينزل ربنا وعندي دليل يقول الرحمن على العرش استوى من قال لك متى, متى لا تعمل بهذه الآية او متى لا تعمل بهذه الحديث متى ماذا؟ يبقى أنت الاصح هنا والاسد اي Seth تقول امنت بالله بمجاع الله على مرض الله امنت برسول الله بمجاع الرسول الله وعلى مرض رسول الله امنت بالله انه قال الرحمن على الرسول استوى إذا استوى على العرش ويعلم ما أنتم عليه. وأيضا نمس سلم قال ينزل إذا ينزل سرس الليل الأول إلى سرس الليل الأخر مفهوم وهذا إعمال الدليلين هذا أصل اعتقاد أهل سورة الجماعة الصحيح في ذلك أن نزبط ما أثبته الله لنفسه المسألة الثانية تعلق بالنزول وهي مسألة الطوائف الذين حرموا أنفسهم من مثل هذا أنت عندما تعتقد بأن ربك ينزل وأن الله ربعلا يتحبب إليك بالعطاء وبالمغفرة وبالرحمة وبالشفاء يشفيك فأنت بذلك تكون من أعبد الناس إن ترقبت هذه الأوقات وقدمت العبادات لرب الأرض والسماوات فتخلد في الجنات أما الطوائف الذين حرموا أنفسهم من ذلك تلاثة الطائفة الأولى طائفة الجامية وهؤلاء يعني غلية الجامية من أكثر أهل الأرض يقولون لا سمع ولا سمع ولا بصير ولا بصر فمن باب أولى كل صفات الفعل ينفونها يقولون لا نزول, لا نزول هم يقولون بأن الله قد حل في في كل شيء في كل مكان فيقولون لا نزول ومنهم من يقول أنه لا له داخل العالم العالم وله خارج وله خارج عام فلا نزول الثاني هذا الأول الطائفة الأولى الطائفة الثانية قالوا لا نحن نثبت النزول نقول ينزلوا طب ممتاز ينزل ما معنى ينزل قالوا لا ندري الذي نعلمه على ينزل نون زاي ولام هذا الذي نعلمه النزول فقط حروف تجمعت فأخرجت لنا كلمة تسمى النزول هؤلاء طبعا المفوضة الذين فوضوا الكيفية والمعنى نحن أهل سنة الجماعة يتفقون معهم في شطر ويتركونهم في شطر لأن كل مبتدع لابد أن تراه إما أعمى وإما ينظر إلى الدليل بإيه؟ بعين أوراق أما أهل السنة جماعة ينظرون بعينين جميلتين نحن نقوله بالتفويد لكن أي تفويد؟ ها؟ ممتاز تفويد الكيفية نحن نفوض الكيفية لأننا لم نرى كيفية, كيفية الصفة لكننا نؤمن بأن الصفة موجودة وأن لها إيه؟ كيفية لأنه لا يعقل أبداً بأن يكون يعني صفة دون كيفية طالوا محمد كريم إذا سمع ناس الفقراء سمع محمد كريم محمد كريم ماذا يقولون الفقراء ماذا يقولون متى يعطي كيف يعطي صحيح ولا لا يبقى إذن الصفة لابد لها من, إيه؟ من كيفية من كيفية طب هو بيعطي بشيك ولا بيعطي المال نقدا ولا؟ صحيح ولا لا كيفية فما من صفة إلا ولها كيفية نحن نؤمن بها لكننا نفوض هذه الكيفية لا, لا, لا نعلم كيف تكون ولذلك يا غيب نؤمن ونسلم أما هؤلاء يفوضون كل يقولون لا نعلم بالكيفية ولا نعلم حتى بالمعنى وهؤلاء كأنهم اتهموا ربنا إلى اللي في علاه أنه يخاطبنا بما بما لا نعقل ولا نعلم وهذا ضلال مبين الله يعالى يقول في سورة إبراهيم يقول إيه أنه ما أرسل من رسول إلا بسرعة إلا بلسان, إيه؟ بلسان قومه ها ليبين لهم ولذلك الله تعالى قال للسلام وأنزلنا إليك الذكرى ماذا؟ لتبين, لتبين فهذا, فهذا جلال وبيان لا يمكن أن نقول أن الله تعالى يكلمنا بما, بما لا نعقل نعوذ بلا هذا تكليف بما لا يطاق والله تعالى قال لا يكرف الله نفسا إلا, إلا وسعى الطائفة الثالثة هي الطائفة المتوقفة التي لا تعرف شيئا ولا أضعف الطواف الطائفة الرابعة هي الطائفة التي يقولون عن أنفسهم أنهم أقرب, أقرب نسأل سنة الجماعة وليس كذلك وهؤلاء الذين يحرفون يسمونه تأويلا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويسمونه تأويلا يقولون لا نحن نقول بالآية ونقول بالحديث إذا قال الله وجاء ربك إذن يجيء الله إذا, إذا قال الله رعالها لينظرون إلا يتيهم الله في ظلل من الغمام إذن يأتي الله لكن أو قال للمسلم ينزل إذن ينزل لكن يأتي ينزل ليش على ظاهرة ويؤولونها تحريفا فقالوا ينزل أمره تنزل رحمته ينزل أمره تنزل رحمته فنحن نقول الآن التقدير هذا من وين قدرتم بأن النزول هنا لما يقول للمسلم ينزل أكمله الحديث ها ينزل من ربنا الآن لابد الكلام بادئ ذي في الكلام على هؤلاء الذين قالوا ان رسول يقول ينزل ربنا هم يقولون انتظر لن نقبل كلامك ينزل امر ربنا تنزله رحمه رب تنزل الملائكه فنقول لهم الان ان انتم اعلم رسول الله الاجابه إذا قالوا ما لو قالوا ما اعلم وين راحوا كفروا وانتهى الامر وارتحنا وريح البلبل بشر منهم صحيح وإن شاء الله لا يقولوا نسأل الله نربنا هذين وهاديهم على سواء السبيل فإذا قالوا الرسول أعلم نقول إذن وسعكم ما وسع إيه الصحابة وسع من سمع كلامنا مسلم ما أحد اعترض فقولوا سمعنا وأطعنا أمننا بالله بما جعل الله وعلى مراد الله وعلى رسول الله بما جعل رسول الله وعلى وعلى مراد رسول الله فلما الاعتراض فلما التحريف هذا فلما التأويل أأنتم ترون بأن الدين لم يكتمل ما التفسير والشرح منكم هذا والتاويل الذي تعولونه كانكم تقولون بلسان الحال هذه لوازم ومنا تزمون بها لكن انه باين عوار ما هم فيه يعني نقول لهم كانكم تقولون الدين لم لم يكتمل والله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم او لانك شرحت انا ما بحبش اجلس بالذات في دروس الاعتقاد انه اشرح او الا الأول أنكم انكم كانكم تتهمونا ان ديننا لم يكتمل الثاني رحت. لا تحسبن ولو درست جيدا. حتى ولو درست ممكن تكون درست على الهامشية الثقافة اللي هي منتشرة في كل المساجد الآن او تكون مررت لكن ما اخذتش التقصير الذي يقوي ما عندك من بعض العلوم فماذا تفعل تركز وتركا الى ما كان عندك من علم سالف لكنه غير منضبط وغير مؤصل او غير مؤصل فماذا يحدث؟ عوجات شمسها وعوجات حتى في الاعتقاد ثم ذلك ضياع الأهم الآن ائتني بما قلت لك من لوازم قولهم ينزل أمر ربنا تنزل رحمة ربنا تنزل الملائكة ربنا من لوازم ذلك أنهم يقولون الدين لم يتم حتى أتوا هؤلاء انتظرنا هؤلاء بعيونهم بحضراتهم فيتمون لنا ديننا أو لازم الثاني العيد ممتاز او ايش او ان محمد صلى لا او ان محمد قد قصر في البيان وفي البلاغ لان للنبي وظيفه واهم الوظائف التي يتوظف بها محمد صلى وسلم هو البلاغ و... والبيان يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الا لم تفعل فما بلغت رسالته والثاني والثاني وانزلنا اليك الذكرى ها لتبين للناس يبقى اذا الذكرى لتبين للناس قال ان لم يبين أن النزول هنا نزول الأمر او نزول الملائكه او نزول ايه أو نزول الرحمه صحيح يبقى كسر ولا ما كسر رايتم لازم يضيع, يضيع عليهم دينهم هذا لكنهم لا يلتزمون بهذا لكنهم يقولون سكت النبي عن ذلك رحمة بايه بالعوام سعه رحمه بهم طب سكت اسكت يا ساعكم مثلا مسلمه قال لك سكت اسكت سكت يبقى سكت بايه سكته من, من الله الا لفعلاه لا تتكلموا الكلام عندكم تقديم بين الله وبين رسوله وقد قال الله جل في علاه يا الذين امنوا لا, تقدم لا تقدموا بين الله وايه ورسوله مفهوم هذا الكلام فانا اقول له طب تعالوا انتم الان خالفتم ظاهر القران خالفتم ظاهر السنه خالفتم ايضا اجماع اهل السنه وخالفتم المعقول لان المعقول يقول لما الله وخالفتم اللغه لأن الله تعالى عندما يقول ينزل ربنا النسبة نسبة الفعل لمن لله والأصل في اللغة عدم عدم التقدير بما قدرتهم وما القرينة وما الداعي أن, أن تقولوا نازل أمر ربنا هم الداعي عندهم حاضر إيش هو اللي عندهم يقولون لأننا لو قلنا ينزل ربنا فالنزول حركة والحركة انتقال إذن شبهنا الخارج بالمخلوق وتشبيه الخارج بالمخلوق إيش كفر نقول لهم والله العطب عندكم وفيكم لأنكم أدخلتم عقولكم في إيش؟ في فعل الله قال فعلاء وشبهتم الله بخلقي ففررتم فررتم إلى التعطيل لكن هو نوع, نوع آخر متخفف التعطيل فررتم من التعطيل التام إلى التعطيل بالتحريف الذي تسمونه تأويلا ما الذي ألجأهم أن يقولوا ينزل الأمر؟ قالوا لأننا قلنا أنزلوا الرب إذن رب صار إيش؟ كزيد كعم فشبهوا الخالق بالأمر مخلوقنا ولو استقمتم على الديانة ما هو ينزل لك النزول ايه يليق بجلاله انتم قلتم يسمع الرب هم يقولون بذلك يسمع الرب ونحن نقول ايضا يسمع الرب وقلتم يسمع المخلوق الان على نفس الوتيرة وعلى نفس القياس والتأصيل الذي تؤصلونه اثبتتم له سمعا واثبتتم للمخلوق سمعا وانتم هنا الان ملزمون ان تقولوا وسمعوا كسمع المخلوق فتفرون أهم يلزمهم ذلك يلزمكم في التأصيل الذي تؤصلون به يبقى إذن سمعوا كسمع المخلوق فلابد من الفرار وتقولون وتحرفون السمع فلما ثبتتم عليه قالوا العقل العقل يزبط ذلك قلناه العقل أيضا يزبط ذلك بأنه ينزل ونزول يليق به لأننا نقول لهم طب العقل أزبط السمع السمع ماذا تقولون بسمع زيد سمع عمر سمع الخالق قالوا سمع الخالق يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه من وسع سمع الأصوات كله أو كله صحيح قالوا إذن يليق بجلاله وكماله وأما سمع العبد فعلى عجز ونقص قلنا جروها على كل صف إذن ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله والعبد نزول نزول ويليق عجز ونقص واكون بذلك قد سلمنا وقد اخذنا بكل الأدلة فاما واما التاويل ينزل أمره قلنا باطل من وجوه الاول انه ليس ليس له دليل ليس له دليل والثاني الأصل عدم عدم التقدير الثالث المهم جدا معكم ونتنزل مع الخص هذا اسمه دحض كل الشبه ونتنزل مع الخص ينزل أمره يعني ينزل امر الله نقول اذا اذا إذا نزل أمر الله متى ينزل الإجابة بصورة حبيبي هم سيقولون متى الإجابة متى ينزل أجيبه ها متى ينزل هم ماذا سيجيب سيجيبون متى ينزل لا لا لا هم سيقولون بنفس بنص الحديث صحيح ولا لا الثلث الليل الأول الثلث الايش الآخر على ما جاء من الروايات قلنا طب الحمد لله قفوا يعني الآن امر الله تعالى لا ينزل الا في هذا الوقت باطل يبقى اذا الله تعالى لا اوامر الله الا ايه في هذا الوقت والله جل في يقول كل يوم هو في شأن قال ان يسعد يرفع اقواما ويخفض اخرين يعز اقواما وذل اخرين يعطي اقواما ويمنع اخرين يحيي اقواما ويميت اخرين وانت ترى الدنيا باسياء فيها كل هذا صحيح ولا لا فاذا امر الله تعالى نازل في كل وقت ولذلك انس قال إذا اراد الله أن يوحي بالأمر تكلم فسمع المعيكة كأنها مسلسلة على, على صفوان إذا, إذا أراد تكلم وأمر سبحانه جل في علام فكيف تقولون أنها محصورة في باطل بطلان ظاهر جلي ونقول أيضا من ذلك البطلان أنك تقول ينزل الأمر الأمر, الأمر في السماء والدنيا يقول يا عبادي هل منكم مستغفر فأغفر له هل منكم من الداعي فأستريب له هل من سائل فأعطيه الأمر يعطي الأمر يغفر الأمر يستريب صحيح ها أبدا هم أنفسهم يقولون لا ليس بصحيح يبقى هذا باطل من اللوازم البطلة إذا تكلمنا بكلامهم وقلنا به قالوا إذا الملائكة قلناه قال الملك يقول يا عبادي وهل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له ده الملك الله رعلا وصف جميع الملائكة قالوا إيش لا يعصون الله ما أمرهم قال جبريل قال للنبي صلى الله ايش قال له قال وما نتنزل إلا وكيف بأمر رب فكيف يقولون هل من مستغفر فأغفر, فأغفر وهل الرحمة تقول هل من مستغفر فأغفر له فإذا هذا من الباطل بمكان وهؤلاء قد حرموا أنفسهم وقت النزول وهذا الوقت العظيم الذي إذا نزل فيه الله رجل في علاه إلى ثلث الليل الأول أو ثلث الليل الآخر فإن المرأة يستفيد من ذلك بأن يتعبد لله دعيا راجيا متمسكنا وكف أنه قد حسن اعتقاده في ربه للفعلات وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا هذا ختاما للكلام على هذه الصفة العظيمة صفة النزول ثم ذكر المصنف الجامعة نفو المفوضة قالوا نعم ينزل لكن نزل نون زي وهو لم هذا لا نعرفه المفوضه هم هم من الطوائف الذين يفوضون المعنى والكيفيه لا لا غيرهم غيرهم اه غيرهم غيرهم غيرهم والوقفه أو لا اناس يقولون نتوقف لا ندري حتى لا نشبه لا نتوقف لا نعرف شيء هذه نعم هي هي يعني من اهل السنه منهم من قال ذلك وليس وليس هم من اهل السنه والجماعه يتشبهون بهم الذين يقولون بالاقرار والامرار ويقولون نتوقف قراءاتها فقط تفسيرها فنقول لا قراءاتها لما جاء من السلف بتفسيرها يعني قراءاتها والمعنى فيه معلوم كلام احمد الاقرار والامرار انا فصلت قبل ذلك هذا القول اقرار مع فهم الايه المعنى صحيح مع امرار الكيفية لا. لا شعير انا جاي لنا خلاص معروفه بس ما دخلناش بقى في متهات. فأنت فاهم هم المؤولة هم الأشعار ثم قال, قال لأن الأصل عدم التقدير قال ينزل ربنا هم قال ينزل أمر ربنا من من أتىوا بذلك بقى فيه تقديره هو محزوف والاصل عدم إيه الأصل عدم التقدير ما أخذ ذلك أنت روح عدها لأن ما أخذ ذلك أنت سرتها عدها عدها لك كمان اكتبها فقط فقط قال المصنف وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو لأني منه عريا أنهلوه إذن ذكر الميزان وذكر الحوض وهذا أيضا من اعتقاد أهل السنة الجماعة بالغيبيات وأن المؤمن الحق هو الذي يؤمن بالله جل فعلات ويؤمن بما جاء عن الله جل فعلات وهو الإيمان بالغيبيات فمن الغيبيات الميزان الذي يوزم توزن به الأعمال يوم القيامة والحق بأن هذا الميزان ميزان له لسان وكفتان وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة بل جاء في سورة الرحمن كذلك أين الآية انتبه ها والسماء رفعه ووضعه الميزان أنا أريد لا ذكر الكفة في الآيات دعك من السورة السورة ها وأقرب لك سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط والقسط هذا بالعدل في سألت الكفتين طبعا دلال على الكفتين حديث البطاقة كفة في سجلات المعاصي ثم يؤت له بالبطاقة فيقوله ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال لا ظلم اليوم فمكتوب في البطاقة لا إله إلا الله فإذا وضعت رجحت كفة البطاقة هذا أصل أصيل في هذا باب في الكفتي والحق بأن الميزان هو حق وهو ميزان العدلي كما بيّن الله جلال فعلا فالميزان توزن فيه الأعمال وتوزم فيه الصحائف التي كتبت فيها الأعمال وأيضا يوزم فيه العامل يوزم فيه العامل طب توزم فيه الأعمال دلالة واضحة جدا الأعمال تجسد يوم القيامة وتوضع في الكفة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان كلمتان خفيفتان كلمتان حبيبتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان وزن في الميزان يبدا تتجسد هذه تسبيحا سبحان الله وبحمده الله سبحان وسبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان, الله سبحان الله وتبقى في الميزان قال كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان وايضا من الادله على ان الاعمال توزن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا الزهراوين اقراوا البقره وال عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة إذا تترسدت العمل والقراء ولا ما تترسد لا يقال بأن البقرة هي التي تأتي على هذه الصورة جيدا لأنكم لو قلتم بذلك لضللتم ليش؟ أين أسكت أنت؟ أسكت أنت؟ أسكت يعني إيش ممتاز يعني بذلك لو قلنا بهذا يبن القرآن مخلوق لا ليست في البقرة التي تأتي سورة البقرة لا قراءتك لها هي التي تأتي على هذه الصور ولذلك توضع في الميزان فتوزن وهذه دلالة على أن الأعمال توزن في الميزان ايضا من ذلك وانت عندك الحديث حديث ما كانت له عند اخيه مظلمة وقال تأخذ من حساتي فتوضع على سيئاتي توضع وين في الميزان توضع في الميزان ايضا الاعمال توزن وايضا الصحائف التي كتبت توزن ما من احد يعمل عملا لا يتنفس نفسا الا وايه وهو مكتوب قال الله الرئيس ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيت قال النبي صلى الله عليه وسلم بان الله يقول يقول للعبد يوم القيامه هل ظلمك كتابتي وايضا في الصوره ان الله تعالى قال في سوره يونس قال ورسلنا لديهم ايش يكتبون فالكتابه كتابة في الصحف هذه الصحف التي في يد الملائكه وعندك الصحف صحف كثيره صحف الملك صحيفه الملائقه الصحيفه الاولى اللي تكتب حينما اكون جنينا في بطن امي اي رب ذكر ان انت اي رب الرزق اي رب الاجر اي رب شقي أم, أم سعيد وهذه الصحف تتبدل الصحف دي تتغيل أما, أما الذي كتب في اللوح المحفوظ حين خلق الله القلم وقال له اكتب قال لو ما أكتب قال اكتب ما هو كان لوم القيامة فإن هذا لا تبدل ولا يتغير لذلك كان عليه السلام كان عمر المخطاب يطوف بالبيت ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها وكيف يمحى فانظر هنا لفقه وعمر بالخطاب يقول الله من كنت قد خطرتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا ثم يقرأ مستدلا فيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة ويثبت في اللوحة المحفوظ حين خلق القدم فقال الله وكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى, إلى يوم إلى يوم القيام إذن هذه الكتابة والكتاب أيضا من الملائكة الذين وكلهم الله بك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيلتقون في الفجر وفي العص فيعرجوا الذين باتوا فيكم فيعرجون يا ربهم جل فعلاء فينظرون لما كتب ونظرون إلى لوحة المحفوظ فيعلمون الموافقة الغرض المقصود بأن هذه الكتابة وهذه الصحف إنها أيضا توزن والدلال على ذلك حديث إيش؟ حديث البطاقة لأنه قال لو سجلات نشرت لو سجلات توزن في الميزان سجلات معاصي توزن في الميزان ويؤتى بالبطاقة فالبطاقة ترجح لأن فيها لا إله إلا الله فالدلال على ذلك أن العامل يوزن قولنا سلم عن المتكبرين قال يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله إيش جناح بعوضة قال كأمثال يحشرون كأمثال الزر نم يحشرون كأمثال الزر فهذا لا يزن عند الله إلا نحب عوده وإنه السلام مر على الصحابة فرأهم يضحكون فقال على ما تضحكون مما تضحكون قالوا يا رسول الله أرأيت هذا على من؟ على ابن مسعود ابن عبد كان قد تسلخ الشجرة يريد سواكا يريد شيئا فجاء الريح فهزه هزا شديدا وظهرت يعني رجله ساق ابن مسعود ظهرت فقالوا يا رسول الله ارايت دقه ساقي يضحكون يضحكون من دقه ساق ان ساق كانت نحيفه جدا فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها عند الله لا اثقل من جبل احد في الميزان يوم القيامه انها عند الله يوم القيامة لا اثقل من جبل احد انظر إذا هذه النعمه الكبيره من الله جل وعلا للعبد المؤمن بانه يزن كيف يزن المؤمن عند الله جل وعلا قال هي اثقل من جبل احد يوم القيامة في الميزان يبقى اذا الميزان هنا يوزن به توزن به الاحمال والميزان هنا دلاله على عدل الله جل وعلا وان الله جل وعلا قال ان الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقالا ذره ولذلك قال الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولعلته بينكم محرمة فلا تظلم إني جعلته بينكم محرمة فلا تظلم ثم ذكر المصنف بعده قال وأقر بالميزان والحوض وذكر الصراط والحق بنا مترتبة وبعض رماء اختلف الميزان أولا طب الحوض يكون بعد ذلك أم الصراط فيها ما فيها من النظر بعدهم قال الصراط بعد الميزان وبعد ذلك او الميزان بعد الصراط الصراط اولا ثم الميزان ثم بعد ذلك الحوض والترتيب سياتي لكن ذكر قال واقر أيضا بايش بالحوض قال والحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بالاجماع مساله الاحاديث اتجاءت في اثبات الحوض لنعلمون ما الحوض والمكان الذي يجتمع فيه ايش يجتمع فيه الماء هذا هو الحوض المكان الذي يجتمع فيه الماء والحوض ثابت بالكتاب وبالسنة واجمع أهل السنة بل علماؤنا يقولون أحاديث الحوض أحاديث متواترة رواها أكثر من خمسين نفس أكثر من خمسين نفسا رواوا هذا الحديث منهم الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الأربعة رواوا أحاديث الحوض الايه لتذيب ذلك قول لا على عندما كان قد اخذته يعني سنه او ناما وسلم ثم قام مسرورا متهللا فقال الأنس انزلت علي سوره انفا لان نزلت سورة. ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل ربك إن اعطاك الكوثر الكوثر هذا هو النهر في الجنة منحه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا النهر في الجنه ينصب فإذا كان صدفوا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم فكان وجود النهر دلال على وجود الحوض ثم أتت الأدلة الكثيرة المتوافقة المتذافرة المتوافقة المتواترة على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم والدلال على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رetti الله عنه وأرضاه بأنه قال حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك كذانه كنجوم السماء من شرب منه لم يزم بعده أبدا الحديثة جاءت في وصف حوض جاءت اولا أنه مستوي الزوايا الزوايا سواء فين المهندسين يعني إيش يبقى إيش بقى مربع ولا مضل ولا مستطيل ولا إيش هم هو مربع نعم الزوايا بأسرها ايش متساوية قال زوايا سواء قال حوضي من صيرة شهر ففي الواية قال حوضي طوله مسيرة شهر, وعرضه مسيرة, مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر فهذا وصف الحوض ثم وصف ماء الحوض قال ماء أبيض من اللبن في الواية قال ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل انظر إلى نعم الله جل في علاء العباد اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ماء هنية لا نظم بعدها أبدا قال ماءه أبيض من اللبن فيها لفتتان اللفتة الأولى هو جمال المنظر جمال المنظر أنت إذا أردت طعاما شهيا أي شيء يأخذك أولا أنت الحمد لله تهجومه دون, دون النظر لأي شيء يجسف صحيح دعك من الهجوم الآن <تصفيق> يا محمد كان وضع بعضهم أمامنا هي كانت بطة ولا كانت شيء بطة لكنها ش... يعني كال... كالنعامة فنظر الى الشيخ فقال هذه فتنة وجب الهجوم عليها مش وجب الكفة عنها يعني وجب الوقوع فيها فهي أصالة ممكن الإنسان يجذبه الإيه؟ الرائح صحيح الزوق والحق قبل الرائح هيجذبه إيش النظر حلو المنظر وذلك ترتيب السفرة هذا ذوق آخر هذا يجذب الناس يعني ممكن أصلاً ما يعطيك طعامة لكن يسورها لك تصويرا يجعلك إيش؟ على متعة فقط وأنت تنظر إليها صحيح هذا بقى فن آخر فهو الأول متعة النظر والانجذاب بسبب متعة النظر أنه لم يقول ماء أبيض من اللبن فهذا يعني فيه ما فيه من الإغراء بالإنسان فيما فيه من جذب الانتباه والقلب والقبول إلى الحوض قال ماء هو أبيض من اللبن فإذا شربت يبه إذا هو أغناك إيش جمالا في المنظر وأيضا في, في الشوق والتشوء الثاني قال و و وطعمه قال وهو أحلى من العسل يبه ماء أبيض من اللبن هو أحلى من العسل وهما مادة العلم والنعمة لأن العسل أول بإيش العسل أول العلم والإيمان أول بالإيمان واللبن أولى بإيش بالعلم مش انمسلم اللبن حتى بلغ ال- الاظافر فقال فما فدفعته الى عمر قال ما اولته قال اوله على ايه على العلم والعسل لا هذا ديانه الحلو كل شيء حلو على الديانه فانظر انت الان تنجذب منظرا اولا ما هو أبيض من اللبن والطعم احلى من العسل هذا بالنسبه لما الحوض اللهم اسقنا من هذه الشريفة شربت ماء لا بعدها أبدا ثم قال وكيزان كنجوم السماء هذه لفتتان آآ آآ أيضا يعني أو هذه هذا الكهم فيه لفتتان مهمتان الأولى لما يقول الكيزان كنجوم السماء في إيش بقى في أمرين في الكثرة صحيح كثرة النجوم في حد يحصي النجوم في السماء كثرة يبقى مع ذلك أنها تغطي الأمة بأسرها كثرة كثرة والكثرة عندما تهون كثرة كثرة متوافقة متناسقة أيضا تأخذ بالبصل خذ بقى أفضل من ذلك لشوق القلب طال كالكواك نجومك كيزانك نجوم السماء يبقى نجوم السماء في الكثرة ونجوم السماء في, إيش؟ في اللمعان كيزان تلمع كلمعان النجوم بريقها يأخذ بالإنسان فانظر هذه الكيزانة يشرب منها تشريفا لك فهذا أيضا أغلى لك فقال كيزانك نجوم السماء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا شراب شرابا ممتعا وما أحوج الناس لهذا الشراب يوم الشدة والكرم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدن الشمس من الرؤوس قدر ميل فيتصبب الناس في عرقهم إلى, إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ويلجمه العرق الجامل فيحتاج حاجة عظيمة لشربة ماء يتجرعها من أجل أن يذهب عنه الوحر أو الحر الشديد الذي يشعر به هذه شربة الماء لا يزمأ منها بعدها أو يزمأ بعدها بعدها أبدا من فضل الله لفعلات على نبينا أنه قال انا أكثر الناس ورودا يعني أكثر الناس تبعا على الحوض هو النبي سلم لأن كما قالوا السلام لكل نبي حوض فهذا الذي يعتقد أهل سنة الجماعة فلموسى حوض ولا عيسى حوض ولا إبراهيم حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد ورفع له سواد عظيم فسأل أمة قالوا لا هذه أمة موسى فكثر أيضا قد اتبع موسى لكن الأمة حقا المرحومة هذه الأمة الأمة هذه ما خلقها الله إلا ليرحمها ما خلقها الله إلا ليدخلها هذه الجنة رحمة منه فلذلك السلام قال ثم رفع سواد سد الافق فقالوا هذه امتك ولا كفاية انظروا الى فضل الله على هذه الامة المرحومة قال معها سبعون الافا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب في رواية اخرى قال مع كل الف سبعون ألف يعني السبعون مع كل السبعون سبعون, سبعون الاف يدخلون الجنة بغير حساب ولا ولا عذاب فالأمة كثيرة كثرة كثيرة فهنا نقول الحوض سيابت لكل نبي لكل نبي حوض ولكن المفارقة حوض النبي السلام وأكثرهم إيش أكثرهم وارد ياردون على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كيف يعرف النبي السلام أمته من غيره لأن النبي يقول أنا فرطكم على الحوض أزمة الحوض هو المتقدم أنا فرطكم على الحوض ولأزودن أناس يأتون إلى حوضي ليسوا من أمتي ولا أزودنا الناس وبعدهم أدفعهم فقال أبو غيره أو قال غيره يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من غيرهم يعني فبين السمى والعلامة قال أمتي تأتيش في فضل الوضوء الذي يفر منه الناس قال أمتي تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين الغرّة اللي هو إيه البياض في الجبين والتحجيل البياض وإن في القدم في الرجل وهذا لا يكون إلا إلا بالودوء لذلك كان أبو هراء يقول أطيلوا غراتكم وتحجيلكم فكان إذا إذا, إذا, إذا توضأ غسل الرجل الى انصاف الساق شرع إلى الساق يقول أن هذه العلامة التي سيعرفني بها النبي السلام لأن الأمة تأتي من القيامة غرا محجلين وهذا يبقى اذا يعلم من ياتي ويرد على الحوض ويزود النبي عن حوضي من كان من ليس من أمتي ثم بعد ذلك يقول النبي صلى ولا يذدن ولا يختطفن اناس من بين من بين يدي فاقول ربي أصحاب أصحاب في روايه لتعلم ربي اصحابي اصحابي وفي الروايه الثالثه قال ربي امتي أمتي يبقى إذن هناك ناس سئش تختطف وهم على الحوض وأملوا وكانوا على تهيئة تامة لأغذي الكوز من يد نمسلم للشرب فيختطفون من بين يد نمسلم فنمسلم حريص على أمته بأبي هو أمه فيقول ربي أمتي أمتي ربي أصحابي أصحابي ربي أصحابي أصحابي, أصحابي هذه روايات ثلاثة فيقول, فيقول يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك فعندما يقولون ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحقا صحقا لمن بدل بعدي بعدا بعدا لمن بدل بعدي إذا سيحرمون من الشرب بين هذا النبي صلى اتخذها الرافضة الخبثاء اتخذوها تكئة وقالوا أهو أصحاب النبي كفروا وارتدوا على أعقابهم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختطفن عزدان أناس من بين يديا فأقول أصحابي أصحابي فهم الأصحابة الآن فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك اتفق العلماء المحققون أن قوله السلام أصحابي أصحابي المقصود بها أصيحابي أصيحابي ما الفرق بينهم؟ ما تستفيدون؟ أصيحابي هذا اسمه إيه في اللغة؟ تصغير تصغير يدل عليه تقليل التقليل فإذن هم طائفة قليلة. نعم طائفة قليلة من هؤلاء الذين ارتدوا بعد موت؟ النبي سيساً للذين ثبتوا وأيضاً هم طائفة من المنافقين الذين ما كان يعلمهم لأن النبي السلام كان يعلم طائفة من المنافقين وذكر لمن أسماءهم ذكر لحذيفة صاحب السر ولذلك عمر قال يا حذيفة بالله عليك أسماني لك رسول الله يفكت يا حذيفة بالله عليك أسماني لك أسماني لك فيقول حذيفة لا ولا أزكي أحداً بعدك وهؤلاء يعلمون سلم وهناك من لا يعلمون سلم والآية صريحة قال الله تعالى ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ومن العذاب هذا خداع الله لهم يخادعون الله وهو خادعهم يعني يقفون على الحوض يتهيئون للشرب وقد نجوا فيختطفون من بين يده يخادعون الله وهو وهو خادعهم سبحانه جل في علام فيقول السلام أصحابي أصحابي أصحابي أصحابي أمتي أمة الدعوة فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك فقال النبي الأمين بعدا بعدا لمن بدل بعدي صحقا صحقا لمن أحدث بعدي وهذا خطر على عظيم على أصحاب البدع الذين اتدعوا في دين الله جل في علام وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم مع الكلام على الصراط وجنبات الصراط وما يحدث في الصراط والكلاليب والحسك وشوك السعدان هذه أمور فيها فيها ما فيها من الأهوال نسأل الله إلا شعلا ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهندات قول سيدة عيشة رضي الله عنه في رؤية إنه مسلم لا تدركه الأبصار هل يمكن القول بأن تعريف بأنه تعريف وليس استدلال لا هو استدلال هي استدلت بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بقول لا, لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو استدلاله فيه خطا استدلاله فيه خطا لما لان هذا كما قال العلماء هذا دليل اعم اعم من الدعوه لان الادراك ايه الإدراك, الادراك هذا دليل اسف دليل اخص من الدعوه الدعوه الرؤيه والدليل إدراك والإدراك أخص لأن معنى الإدراك هو إيه الإحاطة والله لا يحاط به سبحانه يحيط بكل شيء ولا يحاط به والنفي نفي للرؤية لذلك القعدة الأصولية عند العلماء قالوا نفي الأعم ها لا يستلزم نفي لإيه الأخص خطأ نفي الأخص لا يستلزم نفي لإيه هو نافة الادراك لكنها لم تنفي الرؤية أنا ممكن أقول لأخي مثلا اللي على الشمال مثلا رأيت محمدا طيب رأيت منه ايه فقط الجانب اللي ظهر لي يعني لو قال لي طوله كم سأجيب ها سأستطيع لا لو قال لي طيب مستوي بدين متين نحيف انا مش ما رأيت الا وجهه سأقوله سأجيب لا صحيحة لا لكن ممكن اقول لون البشرة اه رأيتها لون العينين رأيتها ايبا هذه رؤية مش ادراك الادراك ان يكون امامي واحيط بكل شيء فيه كما أقول أدخل المسجد الآن وأمشي في جوانبه فإن سألني أحد أقول قد أحط بهذا المسجد سأقول لك هنا سارية وهنا الكاميرات وهنا المنبر فأحط به لكن لو أنا على الباب في الخارج واحد سألني عن دواخل المسجد أستطيع أن أجيب عن كل شيء في المسجد لا لأني لم أحط به لكن لو قال لي هل هناك مسجد هناك منبر أقول نعم انا رأيت المسجد رأيت المنبر في المسجد فقط يبقى الرؤية غيري لإيه لدروك عم رؤيا ان انا رايت شيء ولذلك انت اذا رأيت او يوم القيامه ترى ايه ترى وجه الله الذي فعلاه لا يحاط ورذلك لما هي استدللت بقول على بقول لاجل فعلاه لا تدرك الابصار استدلال ليس في محله هو اخص من الدعوه اخص من الدعوه لو في اي سؤال اتفضلوا حتى نقيم الصلاه ثم انتقلت موازينه ف... طيب وطبعا لما يقول فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه لما يقولون هو ميزان واحد فام ميزان واحد وبعد ما يقول لا لكل واحد الميزان فيبقى يصدق عليه فمن ثقلت موازينه هذا القول الثاني ان هو لكل واحد ميزان اذا جمع الميزان موازين ومن قال بان هو لا هو ميزان واحد توزن فيه اعماله وتوزن فيه كما قلنا يبقى قلنا الجمع هنا جمع الايش فمن ثقلت موازينه لميزان العمل وميزان الصحائف وميزان وميزان العامل فهكون هذا بمعنى الجمل طيب اي سؤال في اخر نعم نعم ثبت ان سلم يسقي بيد نعم ثبت بذلك بعض الاثام هو قال يسقيهم الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا فرطكم على الحوض ليش فرطوهم على الحول بهذا يقول هذا هذا خطا مبين لا هذا أصحاب الغلو في النبي أصحاب الغلو في النبي والذين يقولون ذلك بل هذا تشريف هذا تشريف عظيم بأنه يفعل ذلك الأمتي وهذا من باب أنه بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم تكريما لكم هذه الأمة المرحومة الأمة المقدمة نحن الآخرون الإيه؟ الأولون من شرف هذه الأمة أمور ثلاثة في الدنيا وفي الأخيرة منها أن أحد هذه الأمة سلق لفها نبيان فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم أكرم من واطئ التراب صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وعيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان وتستوي الصفوف والمهدي يتقدم ليصلي فيرى عيسى بوصف الذي وصفه أبي صلى وسلم على جناح الملك فيتأخر ويقول يا روح الله تقدم يعني يا روح الله يعني يا روح الله ها يعني يا روح مخلوقه خلقها الله لأن عيسى ليس برب ولا ابن رب عيسى إيش نبي عبد عبد قال من شهد الله إله الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حقا وأن أدخل الله جنة على ما كان من العمل فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لمن لهذه الأمة وهذا تشريف لهذه الأمة أن عيسى أيضا يصلي خلف أحد هذه الأمة فإن هذه الأمة مبشرة مرحومة وأكثر الأمم دخولا للجنة هي هذه الأمة كما قال المسلم خيارني ربي بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة أو قال يكون شطر الأمة الجنة فاخترت الشفاعة لذلك أن المسلم يقول أترضون, أو أترضون أن تكونوا ربع الجنة ثلث الجنة سلس شطر الجنة وهم يكبرون طالبا أنتم ثلثاء الجنة ثم قال زيادة على ذلك ويحصل الله بيده ثلاث حسيات فإن قلت الجنة بأسرها للمسلمين فحق إلا غبرات من أهل الكتاب الذين وحدوا الله وأمنوا بنبيهم الذي أرسل إليه أما من عاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فلا جنة. فلا جنة ومن قال بغير ذلك فقد كذب الرسول لا, لا لا خطأ فقد كذب من فقد كذب الله أولا لأن الله أخذ المثاق على الجميع الأنبياء وغير الأنبياء لابد من اتباع من, ها اتباع من النبي محمد والدلالة قال الله رعلا وإذ أخذ الله مثاق النبيين جميعا وإذ أخذ الله مثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أقرارتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرارنا قال فأشهدوا وأنا معكم من الشاهدين لذلك أنه السلام لما دخل على العمر وهو معه صحيفة من التوراة غضب وقال ما هذا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا, إيه إلا أن يتبعني وإذلك قال وهذا في الصحيحين البخاري ومسلم قال وده أعلى درجة الصحة قال والذي نفسي بيده لا يؤمن به لا يسمع به من هذه الأمة أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابه من أصحاب النار اللهم اجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا الفردوس الأعلى واقفر لنا جميعا واجعل هذا البلد أمنا أمانا ونخاء سخاء وسائل بلاد المسلمين اللهم وفق الجميع لكل خير وبر أقول قولي هذا وأستغفر الله ريو لكم ورزاكم الله عنا خير الرجزة